لا يعين شيء على الثبات في الدين مثل العلم بالله من عرف الله حقا نال لذة السجود شعر بلذة التسبيح يستحيي من الله ان يرجع بعد ان وصل جاء في الحديث ان النبي داود ان نوحا لما حضرت الوفاه جمع بني فقال يا بني وصيتكم بذنتين وانهاكم عن اثنتين اوصيكم بالله لا اله الا الله فان السماوات السبع والارضين السبع لو كنا كحلقه مفرغه لقسمتهن لا اله الا الله اوصيكم بس سبحان الله وبحمده فانها صلاه كل شيء وبها يرزق الخلق وانهاكم عن الشرك والكذب لو اتيت باي رجل ايذا بالله شرب الشراب نال من النساء مراده ساهر في مواطن يسهر فيها يسهر فيها اهل الوجود وقع منه هذا يقول مثلا في زمن مضى ان قدر ان هذا الرجل رزق تقوى تاب ثم قدر وهذا من لوازم التوبه ان يسجد لله فلو كان منصفا لاخبرك انه لا لذات يعدل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 لله جل وعلا أزم في الإنسان جبهة فإذا ارتضى أن يجعلها في الأرض في التراب بجهال بالله فإنه لن يحكم من الله رحمه فرعون كان يقول انا ربكم الاعلى فالله لما بعث موسى وهارون قال لهما قولا لهما قولا لينا هذا وهو يقول انا ربكم الاعلى فكيف بعبد اظن هل هي الليل كاي شاب منكم اصنعها الليله اطفات النور لتنام ثم حط فراشت ثم تذكرت جلال الله ولا سبيل الى رؤيه الله لكن هناك سبيل للقيام بين يديه فافتحت للنور وذهبت الى مكان وضوئك فتوضأت ثم وقفت تقرا في القران ثم سجدت قسما بمن احل القسم لا يوجد شيء في الدنيا من لذه اعظم لذت شبت ما يقول النبي اتوكل على العزيز الرحيم الذي اراك حين تقط متقلبك في الساجد وقال ربنا يوم يكشف عن ساقه يدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعه الابصار ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون انت لا ان تدعي السجود وانت سالم فحتى تستطيع انت تسجد يوم القيامه اسجد في هذه الدنيا اختيارا وانت تريد وجه الله وَطُوبَ لِعَبْدٍ أَنَارَ قَبْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهُ وَأَرْضَ اللَّهُ قَبْلَ أَنْ يَلْقَاهُ وَصَلَّى قَبْلَ أَنْ يُصَلَّى أَنْ